والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم على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 قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين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 فراغ إلى أهله فجاء بعجل سميل فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجمها وقالت, وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون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 فتولى برقني وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مدين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمدعوا حتى حين فعدوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم مِنْ من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء أرضف رشناها فنعمل ما هدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم من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 بل هم قوم طاهون فتول عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المتين فان للذين ظلموا ذنوبا, ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذين